لأن ل ا ق ر آ ن أعوذ ب ا ل ل ه من ا ل شركه ي ط ا ا ن ل ج ي م وإذا د ع ل ي ه م قالوا آمنا ب ه إنه ا ل ح ق من ر ب ن ا إنا كنا م ن قبله م س ل م ي ن أ و ل ئ ك ي ت و ن أ ج ر ر ه م ت ي ن ب م ا صبروا اولئك يؤتون أ ج ر ه م مرتين بما صبروا ويدرءون بالحسنه ا ل س ي ئ ة ومما رزقناهم ينفقون و إ ذ ا سمعوا الله أ ع ر ض و ا عنه وقالوا لنا أ ع م ا ل ن ا ولكم أ ع م ا ل ك م سلام عليكم ل انك ب ت غ ي الجاهلين ن إ لا تهدي من أ ح ب ب ت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أ ع ل م بالمهتدين وقالوا إ ن نتبع الهدى معك نتخطف من أ ر ض ن ا أ و ل م نمكن لهم حرما امنين يجبى اليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أ ك ث ر ه م لا يعلمون وكم أ ه ل ك ن ا من ق ر ي ة بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إ ل ا قليلا و ك ن ا نحن الوارثين وكنا نحن الوارثين و م ا ك الله ن ر ب الحسنى ت ى يبعث في, أمها رسولا حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آ ي ا ت ن ا وما كنا مهلك القرى وما كنا مهلك القرى الا و أ ه ل ه ا ظالمون وما كنا مهلك القرى إ ل ا فمتاع ا ل ح ي ا ة الدنيا وزينتها وما أ و ت ي ت م شيء فمتاع ا ل ح ي ا ة الدنيا وزينتها وما عند الله خير فلا ف تعقلون أ موسوعه ن ع د ن ا النابلسي ه كمن للعلوم ن ت ا ع ا ل ح ي ا ة ا ل ا م ي ا من ا ل م ح ر ي ويوم ي ن ن ا د ي فيقول أين ه م ء الله ي ي ف ق و أين شركائي ي ن الحسنى ع ل ي ه م ا ل ل ل ق و ربنا ا ه ؤ ء ا ل ذ ي أضوينا ي ن ن أ و ا ه م الحسنى ش ر ك م ف د ع و ه م ف د ع و ه م ف ل م ي س ت ج ي ل ل ع ل و ر أ و ا ا ل ع ذ ا ب ف ع م ي ت ع ل ي ه م ا ل أ ن ا يومئذ فهم, فهم ل ا ي ت س ا ء ل و ن ف أ م ا من ت ا ب وآمن و ع م ل ص ا ل ح ا فعسى م ي ه يكون م ا ء الله ا ي ح س ن ى يعلم م اسماء تكن ص د و ر و م ي الله و الحسنى الله م الليل س و ع ه النابلسي يأتيكم ل ل ه ع ل ك م الاسلاميه م موسوعه ل ي ك ا ل ن ه ا ر ل س ي للعلوم ا ل ق ي ا م من ة إ ل ه غير ا ل ل ه ي أ ت ك م ب ل ي ل تسكنون ف ي ه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم, ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقولون يناديهم فيقول فيقول ويوم يناديهم فيقول فيقول أين اين أ شركائي الذين كنتم ونزعنا موسوعه ي د ا ف ق ل ن ا هاتوا ب ا ن ك م ف ع ل م و ا أن ا ل ح ق ل ل ه حق ل ل ه و ظ ل ع ن ه م